يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وساقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وَمَا أَجْرَىٰ كَمَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ